قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمّحكم آيات الله يكفّر بها، أن إذا سمّحكم آيات الله يكفّر بها ويستهزئ بها فلا تقرّدوا معاً، فلا تقرّدوا معاً حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ الذين لا ترضى بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا الم نستحوذ عليكم ونحفظ المؤمن الله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 بَدَّدْنَا ضِيَاءَ ذَارِكَ لَا إلَهَ أُولَٰئِكَ لَا إلَهَ أُولَٰئِكَ وَلَا إلَهَ أُولَٰئِكَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً لا تستخد الكافرين أولياء من دون المؤمن أتريدون أن تجعدوا لله عليكم سلطان مبين لا تستخد الكافرين أولياء من دون المؤمن أتريد تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الزرك الأسل <النار> أجدلهم صيام إلا الذين تابوا وأصلحوا وأحتصموا بالله وأحتصموا بالله وأخلصون منهم من الله فأولى من المؤمنين، وسوف يقتله المؤمن أجرا ضما، ما يفعل الله عذابكم إن شتبتم عنكم، وكان الله شاكرا لمن